سألت الله رب العرش يبقيني يزيد العمر أعمارا ويحيني لأرفع راية التوحيد والديني أجاهد في سبيل الله دنيا الرحمان يهديني واسع ثابت الاقدام بيقيني فلا دنيا وراء يوما ستغري لي فأن فر لي وارزقني و اطعمني سالت الله سالت الله سالت الله رب العرش ي بقيني سالت الله رب العرش ي بقيني يا زيد العمر امر وار ويحييني لارفع رايه التوحيد والدين اجاهد في سبيل الله يرضيني من الدنيا رضا الرحمن يهدي السائز بتل اقدامي بيقيني فلا دنيا ورايا يوما ستغري لي ام فنور الله جل علاه يغريني وحب الله يسري في شراييني واصم فال في